وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدَّوْا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأَغْشِينَا هُمْ فَأَغْشِينَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُذْرُ مَنِ اتَّبَعَ الْذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرته وأجر كريم. إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم. إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَ أَهلُ الْمُرْسَلُونَ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 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم يمسنكم منا عذاب أليم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 إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخروا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَايِ وَمَا كُنَّا مُزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إلَّا صِيَحَةً وَوَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَحْسَرَةٌ على الْعِبَادِ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 أحييناها وأخرجنا منها حبا فَمِنْهُ يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون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 ولو نشأوا لما سخناهم على مكانةٍ فمستطاعوا مضيَّ وَلَا يرجعون ومن أمره نكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبعيله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليؤذر من كان حياً ليؤذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين أو يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عمل فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون